انّه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاستخذتموهم سخرين حتى ان سوكم لذكري وكنتم منهم تضحكون